ظ ل بالي عليك اليوم وينك يابعد عيني ما ناسيك انت وياك خاف تقول ناسي منتظرك تدي مليت من خلص ح ت ش ي بس يا ريت غيرك لا ت ظ ض حبيت انت عمري تعالو ا شوف بقى الصار من مرت علي زفتك شفتك ماسك يدوليش اقولا والله ماشفتك صدك ت ق ل ت مدبور و ا ن ي النار بيكفور حلال ا ل ع ي ش يا بينك بور ويلي بي جنازه الديني وي مبروك الف ت ت س ا ه بعد بجي عوسط دم شحتي راح العين ما احلام ضل ل انا أ مبروك من ز ف ا ك تستاهل بعد ش ح ت ي ما ضل دمع وسط العين راح احلام انا بجي حبيتك نشلون ما どうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもど